وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتراء مربات تسيرون يَسْرُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم وَمَا أَعْلَنَتُم وَمَا يَفْعَلُهُمْ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 والله بما تعملون بصير وقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اذ قالوا لقومهم اننا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم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 الله غفور رحيم لا ينهك الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه أن تبروه إليهم إن الله يحب المقصدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظهر على خراجكم أن تولوه ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهادرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما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 ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأت الذين ذهبت أزواجهم فأت الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله الذي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 ولا يأتين بمهتان يفترننه بين أيديهن و أرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا